وا ترى الملائكه تحرسن من حول العرش يسبحون بحمد ربي وقضى بينهم بالحق وطيلا الحمد لله بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغُرُّونَ يَتَقَلَّبُونَ فِي الْبِلَادِ كَذَّبَتْ قَوْمَهُمْ قَوْمُ لُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ يَأْخُذُ وجادلوا بالباطل ليجحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان يطاب وكذلك حفت كيمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويثنون به ويستغفرون لمن يبينا آمنا ربنا وجت كل شيء رحمه وعلما فغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك فَأَمَّا الَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ فَلَا عَذَابَ لَهُمْ وَلَا خَوْفٌ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَسَيُعَذَّبُونَ عَذَابًا جَلِيلاً